inna nahnu nuhyi al-mawtā wa naktubu mā qaddamū wa āthārahum wa kulla shay'in aḥṣaynāhu إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم نرسلون قالوا ما بشرimizlana ve şeyin in aatum illa tekzibun. Çalı Rabbına yalem innaleykom la mursalun. Vma alayna illa لَوْ إِنَّا تَطَيَّرْنَ بِكُمْ لَإِلَّا أَمْتَنَتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَل اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لا يسألكم أجرا وهم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 inni izal lathi fi dhalalin mudin inni amantu bi rabbikum fasma'un til dahul lil jannah qala ya بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 نا أتبن من خيل وأعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها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 وَإِنَّ شَأْنُ نُورِهِمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا طَالَ لَهُمُ الْتَّقْوَىٰ مَا بَيْنَ أيديكم وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 نُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تنصية ولا وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا غَيْلَنَا فَانْبَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ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 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأراك متكئون لهم فيها فاكهات ولهم ما يدعون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 وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون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 لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ من فَتِن فَاِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ لَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ